غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمم مِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ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 ايها الذين امنوا اذا نودت للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله وبتغو من فضل الله وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوا كقاء